وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق وأن يسهل علينا دراسة العلوم الشرعية وصلنا في هذه المادة المباركة مادة علوم القرآن إلى باب مراحل جمع القرآن وتدوينه والأصل أن هذا القرآن مجموع في الصدور وإليه يشير الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما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 توصية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنصات وبحسن الاستماع هذا أمر وارد في كتاب الله سبحانه قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وقال سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذا الأصل في القرآن الكريم أنه يؤخذ بالسماع من جيل إلى جيل ومن طائفة إلى طائفة كما كان الأمر في الصدر الأول ومنذ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه هكذا كان بالتلقي فإن جبريل عليه السلام قد تلقاه عن رب العزة سبحانه وقد تلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل وتلقته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون عن الصحابة وهكذا إلى أن وصل القرآن إليه هذا بالنسبة للجمع في الصدور وأما بالنسبة للجمع في الكتب والمصاحف فالمعروف أنه لم يكن القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا في كتاب واحد بل كانت أجزاء وبعض الصور وبعض الآيات متفرقة في صحف أو في بعض الأشياء التي كان يكتب عليها كتاب الوحي ومن المعروف أن العرب كانت أمة أمية وقليل منهم هم الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة وكذلك كتاب الوحي كانوا قلة بالنسبة لمجموعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعروف والمشهور أن القرآن لم يجمع في كتاب واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأسباب منها أن القرآن لم يكن قد اجتمع كله بعد فالكتابة تصلح لشيء قد انتهى منه وفرغ وكمل وهذا لم يكن يحدث إلا بعد انتهاء مدة الرسالة المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم فطبعا طوال البعثة المحمدية القرآن لا يزال ينزل فمن الصعب أن يجمع شيء يعني لم يزل يتنزل ويتتابع نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتابة إنما تصلح لشيء قد فرغ منه وكمل كذلك لم تدعو الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع هذا القرآن في كتاب في كتاب واحد لأن الأصل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماع والتلقي من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب وعن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كلهم من الأنصار وبيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قلت من أبو زيد قال أحد عمومتي وروي من طريق ثابت عن أنس كذلك قال ما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد إذن نخلص من هذا أن الأصل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع وعلى الحفظ وعلى أن يؤخذ القرآن من أفواه هؤلاء القراء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة الأربعة عبد الله بن عباس عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصاري أبادة بن الصامت ومعاذ الذي يكنا أبو حليمة، وفضلة بن عبيد ومسلمة بن خالد. قال، ومن هذه النصوص تبين لنا أن حفظ القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جمعا غفيرا فإن الاعتماد على الحفظ في النقل من خصائص هذه الأمة قال ابن الجزري إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصا من الله تعالى لهذه الأمة مسألة الثانية مسألة جمع القرآن بماما كتابته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نو كان هناك بعض الكتاب للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي يتكلم فيه زيد بن ثابت عن تكلفته بجمع القرآن أنه بدأ يجمعه من العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأقتاب وقطع الأديم والأكتاف العسب جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوصة ويكتبون في الطرف العريض واللخاف جمع لخفة ويصفائح الحجارة والكرانيف جمع كرنافة وهي أصول السعف الغلاظ والرقاع جمع رقعة أو جمع رقعة وهي قد تكون من جلد أو ورق والاقتاب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه والأكتاف جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه بهذه بعض الأدوات التي كان يكتب القرآن فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم كما قلنا لم يكن القرآن كاملا بل بعض الصور أو بعض الآيات فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مجموع في الصدور وقد جمعت بعض آياته في السطور. فلما كان في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه واشتد القتل واستحر في أهل اليمامة أتى إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن زيل بن ثابت في الصحيح. صحيح الإمام البخاري عن عن زيد ثابت رضي الله عنه أنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة أي عاقب استشهاد كبار الحفاظ فإذا عمر فإذا عمر جالس عنده فقال أبو بكر إن عمر جاءني فقال إن القتل قد استحر أي كثر وشتد يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى قال زيد بن ثابت فقال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت يعني زيد كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي أبو بكر هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسيب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره وهو قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي حتى خاتمة سورة براء. ثم كانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين والذي يتضح لنا من هذه الرواية أن المقصود بهذا الجمع هو جمع القرآن في مصحف واحد وأن سببه الخوف على تفلت القرآن وعلى ضياعه وعلى ذهاب الكثير منه لسيما بعد موت كثير من الحفاظ كذلك التفاصيل جمع تفاصيل هذه الكتابة وتفاصيل هذا الجمع والقواعد والأسس التي وضعها زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الجمع غير معلومة وما ورد فيها إلينا دليل نستطيع أن نعتمد عليه في مثل هذه الحالات ولا شك أن هذا جرى على الأصل المعمول به عند العرب في هذا الزمان من الكتابة المرحلة التي بعد ذلك جمعه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه قلنا قبل ذلك إن القرآن نزل على سبعة أحرف فلما كان في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وزادت الكتوخ ودخل الناس في دين الله أفواجا بدأ بعض الناس يضربون القرآن بعضه ببعض هذا يثبت حرفا يقرأ به وذاك يثبت حرفا ويقرأ به هذا يرد قراءة هذا وهذا يخطئ حرف هذا فخشي عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أن يضرب الناس القرآن بعضه ببعض فأمر بكتابة المصحف الإمام كما سيت في عهد عثمان رضي الله عنه كان عبارة عن الاتيان بالمصحف الذي كان قد كتبه أبو بكر رضي الله عنه وعد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه مجموعة من الشباب ومن الكبار الحفاظ والقراء وجعل على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلسان قريش وكذلك أمرهم أن يكتبوا إلا شيئا قد ثبت في العرضة الأخيرة التي أعرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب أي القرآن اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة إنها كانت عندها الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه.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 وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم مزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصحف الإمام ثم نسخوا منه نسخا ورد عثمان الصحف إلى حفصه وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق بدأ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فقطب في الناس فقال أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تنترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله وقراءة عبد الله يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك فأعزموا على كل رجل منكم ما كان من كتاب الله شيء لما جاء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 وسمعها هذا الكاتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك فأرسلت بها حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى عثمان ثم أمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن تكتب الكلمات المحتمله لعدة وجوه في القراءة على صورة واحدة فمن ذلك كتب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كتبتها كذا من غير نقط حتى تقرأ فتبينوا وتقرأ فتثبتوا وكذلك في سورة البقرة في قوله سبحانه وانظر إلى العظام كيف ننجزها قرأتها كذا من غير نقط حتى تتحمل ننجزها وتتحمل ننشرها وإذا لم تكن محتملة فإن الكتابة تكون في مصحف بهذا بهذه الصورة وفي مصحف آخر بصورة أخرى فقرئ في بعض المصاحف ووصى بها إبراهيم بنيه وكتب في بعضها وأوصى بها إبراهيم بنيه وكذلك وسارع إلى مغفرة كتبت في بعض المصاحف سارع إلى مغفرة وفي بعض المصاحف كتب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وقرئ في وكتب في بعضها الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكذلك في نحو قوله سبحانه وتعالى قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آبائكم كتب بالوصل بوصل القاف في اللام حتى تتحمل قراءة قل أول جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه أباؤكم وفي قراءة من يقرأ قال يوضع ألف متوسط بين القاف واللام كما هو في مصحفنا ومن المعلوم ومن المعلوم في هذه الكتابة أن هذا ما كان معروفا عندهم في هذا الزمان. وكذلك فإن الأصل هو المسموع وليس المسطور ومن أجل ذلك فقد رسم في جميع المصاحف لفظة بضنين وما هو على الغيب بضنين رسمت وكتبت بالضاد وإن, وإن كانت القراءة فيها قد أتت بالضاء فقرأ بالضائي وقرأ بالضال وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل وقرئ وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم وجاءت المصاحف كلها في صورة الفاتحة بالصاد في قوله اهدنا السراطة المستقيم وإن كانت القراءة وردت فيها بالصاد والسين اهدنا السراطة وقرأت بإشمام الصاد زايا اهدنا الزراطة وكذلك رسم في جميع المصاحف لأهب لك في قول الملك نما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كتب في جميعها لأهب وإن كانت القراءة قد وردت نما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا كذلك مما يلاحظ في قول عثمان رضي الله عنه إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل فإنه بلسانها نزل فجاءت كلمة التابوت في صورة البقرة فأراد فأراد زيد أن يكتبه التابوت بالتاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء وأراد القرشيون الذين معه أن يكتبوها التابوت بالتاء المفتوحة التي يوقف عليها بالتاء فكتبت بالرسم الموافق للغة قرش ومن المسائل ومن المسائل التي يكثر الحديث عنها كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت آية أو مقطع صغير في كتاب أو في مذكرة أو غير ذلك فانه لا يلتزم فيها ولا يشترط الالتزام بالرسم العثماني أما كتابة المصحف كاملا فالذي يظهر والله أعلم أنه الأولى فيه أن يكتب بالرسم العثماني لأن الرسم العثماني مما أجمع عليه الصحابة وأنسخ عثمان رضي الله عنه ستة مصاحف المصحف الذي استكتبه لنفسه والمصحف المدني الذي كان عند زيد بن ثابت والمصحف المكي والمصحف الكوفي والمصحف البصري والمصحف الشامي المسألة التي بعد ذلك مسألة ترتيب صور القرآن الكريم والقول فيها يقول إلى قولين أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل الصحابة إلى هذا الترتيب والقول الثاني أنه ترتيب إجتهادي لأن ثمة قول ثالث يقول إن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبها اجتهادي والذي يظهر والله أعلم أن الأولى في القرآن الكريم أن يقال بالتوقيف في كل شيء فيه حفظا لمكانته وحتى لا يحدث فيه إشكال أو يحدث فيه اختلاف ولكن الخلاف خلاف قوي في قول القائل في قول القائلين بتوقيف الترتيب أو بالاجتهاد في الترتيب الذي يظهر والله أعلم أن القول بالترتيب هو الأقوى المعمول به وإن كنا نراعي خلاف من قال إنه ترتيب اجتهادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الأصحاب. لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما ومما ورد في قول ابن مسعود رضي الله عنه وقال بني إسرائيل هي سورة الإسراء بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي يعني من أوائل حفظي. وروى أبو داود الطيالسي بغيره بأسانيدهم عن عبد الله بن أوسي بن حذيفة الثقفي عن جده أوسي قال قدمنا وفد ثقيف وفد قدمنا نحن وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة وأنزل المالكيين قبته قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الاخرة حتى يراوي بين قدميه من طول القيام فكان اكثر ما يحدثنا اشتكاء قريش يقول كنا بمكة مستذلين مستضعفين فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم فكان سجال الحرب علينا ولنا تحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه ثم اتانا فقلنا يا رسول الله احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزب من القرآن فأحببت أن أخرج حتى اقراه أو قال أقضيه قال فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحزاب القرآن كيف تحذب تحذبونه فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل صور لوائل ثم خمسة ثم سبعة ثم تسعة ثم أحد عشر إحدى عشرة صورة ثم ثلاثة عشرة ثم حزب المفصل كذلك مما يستند إليه القائلين بالتوقف جعل الحواميم والتواصين ولاءا بخلاف المسبحات سورة الحديد مبدوع بالتسبيح وهي ليست مع الصور التي في جزء المجادلة والمبدؤات بألف الفاء ميم هناك صورة العنكبوت صورة الروم أبدأ بألف لام ميم وهي في أواسط القرآن بخلاف الف لام ميم البقرة الف لام ميم السجدة الف لام ميم العمران فلم تجعل المسبحات ولاءا ولم تجعل المبتداءات بـالف لام ميم ولاءا بخلاف الحواميم والتواصين التواصين الثلاثة الشعراء والنمل والقصص جاءت متوالية والحواميم جاءت كذلك متوالية اتداءا بصورة غافر وانتهاءا بصورة الأحقاف كذلك عدم ترتيبه على النزول بحيث يقدم المكي على المدني وذهب فريق آخر إلى أن الترتيب وقع بالاجتهاد واستندوا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت العثمان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإذا أنفال وهي من المثاني فقرنتم بينها ولم تجعلوا بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ينزل عليه من الصور التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا أنزلت عليه الآيات يقول ضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا فإذا نزلت عليه الصورة يقول ضع هذه في موضع كذا وكذا وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها تشبه قصتها فقبض رسول, فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أمرها فظننت أنها منها من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال وهذا الاثر اختلف فيه المحدثون بين مصحح ومضعف فمن العلماء من يضعفه <تصفيق> لا من المعاصرين كالشيخ احمد شاكر حفظه الله تعالى وبعضهم يصححه وعلى فرض انه صحيح فان يعني يكون الخلاف في هاتين الصورتين فقط في صورة التوبة وفي صورة الأنفال كما قال بذلك بعض أهل العلم وكذلك فإن صورة الأنفال ليست أول ما نزل بالمدينة إنما نزلت بعد غزوة بدر وبعض العلماء يقول إن صورة التوبة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 ثم النساء ثم آل عمران فلم يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترتيب فاستدل بذلك بأن ترتيب القرآن ترتيب اجتهادي ورد على هذا الاستدلال بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل عليه أن قراءة القرآن بالترتيب ليس شرطا لا سيما إذا كان مع الصور فالتنكيس في الصور يجوز سدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ البقرة ثم النساء ثم قال عمران وإنما التنكيس المنهي عنه هو التنكيس في نفس الصورة بأن يقرأ مثلا في الراكعة الأولى من أواصط صورة البقرة ثم يقرأ في الركعة الثانية من أولها أو يقرأ في الأولى من آخرها ثم يقرأ في الثانية من أوسطها هذا هو التنكيس المنهي عنه المسألة التي بعد ذلك مسألة تجزئة المصحف وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يكون القرآن مقسما إلى صور والصور مقسمة إلى آيات ومن أكبر فوائدها أن فيها تنشيط للقارئ الذي يريد أن يختم القرآن الكريم وقد كانوا يقسمونه على أحزاب في حديث وفد ثقيف السابق أنه أنهم كانوا يحزونه إلى ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم المفصل الثلاث البقرة والعمران والنساء ثم الخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم السابع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل ثم تسع الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان ثم إحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم واللقمان والسجدة والأحزاب وسبا وفاطر وياسين ثم ثلاث عشرة وهي الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلة والشورى والزخرف والدخان والجاثية والاحقاف ومحمد والفتح والحجرات ثم بعد ذلك حزب المفصل وهو من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم المسألة التي بعد ذلك مسألة ضبط المصحف وقد مر معنا هذا بشيء من البيان في محاضرة مدخل إلى علوم القرآن وقلنا إن القرآن كان قد كتب على ما هو معهود عند العرب وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تنقيط ولا تشكيل ثم جاء أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى فنقط نقط أبو الأسود وذلك أنه لما وضع علم النح، قال لي رجلا وليكن لقنا فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عبد القيس فقال أبو الأسود إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فجعل أمام الحرف نقطة فإذا ضممت شفتي بغنّة فجعل نقطتين فإذا رأيتني قد كسرت شفتي فجعل أسفل الحرف نقطة فإذا كسرت شفتي بغنّة فجعل نقطتين فإذا رأيتني قد فتحت شفتي فجعل, فجعل على الحرف نقطة فإذا فتحت شفتي بغنّة فجعل نقطتين قال أبو العباس يعني المبرد فلذلك نقطب البصرة في عبد القيس إلى اليوم وقد كره بعض معاصري أبو الأسود فعلا أبو الأسود الدؤلي باعتبار أنه تدخل في القرآن إلا أنه بعد ذلك استقر عليه وعمل به لما كانت فيه من المصلحة المتحققة ثم بعد ذلك جاء نقط الاعجاز وهو تميز الحروف المتشابهة في الرسم ك الراء والزاي والتاء والباء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال وقد نُسب هذا إلى تلميذين من تلاميذ بالأسود الدؤلي وهما يحيى ابن يعمر ونصر ابن عاصم الليثي لقد كان نقط أبي الأسود الدؤلي باللون الأحمر اللي هو نقط التشكيل وجاء نقط الأعجام باللون الأسود حتى يتميز عن نقط أبي الأسود الدؤلي ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى فغير نقط أبي الأسود الدؤلي من دوائر صغيرة ونقاط صغيرة إلى الأشكال المعلومة الآن من الضمة والفتحة والكسرة ولم يزل العلماء يعملون بهذا بهذه الكتابة وبهذا النقط حتى كان في سنة 1942 هجرية الموافق 1923 هجرية حيث طبعت طبعة أنيقة وجميلة ودقيقة لكتاب الله سبحانه وتعالى تحت إشراف مشيخة الأزهر وبإقرار اللجنة المعينة من قبل الملك فؤاد الأول لقد كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة الإمام عاصم ثم بعد ذلك جاءت مطبعة الملك فهد بن عبد العزيز ولا تزال هذه المطبعة المباركة تنشر نسخا كثيرة ويطبع منها ملايين النسخ في كل عام نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سعي القائمين على هذا المشروع وبهذا نكون قد تكلمنا عن جمع القرآن الكريم حتى صار إلينا في هذا المصحف الذي نراه ونتلمسه بين أيدينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.